موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَنَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ذَعْطِنًا تَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَغَيْلٌ لِمَا الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا عمن الصالحاتك المفسدين في النار أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزله إليك مبارك ليتدبر آيات ليتدبر آياته وليتذكر أور الألباب ورَهَبْنَا لِدَهُودَ سُلِيمًا نَنْعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ جِيَادًا فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَدْكَ لِرَبِّي حَتَّى حتى توارت بالحجاب هدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كوسيه جسدا جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الومعاب، وصخر ما لم الريح تجري بأمره رخاء، حيث صاد، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الصاد، هذا عطاء. من أمسك ام حساب وان انه عندنا لذلف وحسن مابا